توقفنا بالامس يا عم عندما انتهى الامام من شرح المسألة السادسة من مسائل الاية السادسة عشرة من سورة النساء وكانت حول تغريب الزاني والزانية نعم فماذا قال الامام قال الامام ان القائلين بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحر واختلفوا في تغريب العبد والامة واختلف قول الشافعي في نفي العبد فمرة قال استخير الله في نفي العبد ومرة قال ينفى نصف سنة ومرة قال ينفى سنة إلى غير بلده وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه وقال الإمام إن المرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة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 لأنه قد سماه في الحديث الآخر الثيب فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام وامامنا القرطبي والان يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة السابعة قوله تعالى فإن تاب أي من الفاحشة وأصلحا يعني العمل فيما بعد ذلك وقوله تعالى فأعرضوا عنهما اي اتركوا أذاهما وتعييرهما وإنما كان هذا قبل نزول الحدود فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية وليس المراد بالإعراض الهجرة ولكنها متاركة معرض وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدمة وبحسب الجهالة في الآية الأخرى والله تواب أي راجع بعباده عن المعاصي والآن يا إخواني ننتقل إلى الآيتين التاليتين وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب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 وفيهما اربع مسائل الاولى قوله تعالى انما التوبه على الله قيل هذه الايه عامه لكل من عمل ذنبا وقيل لمن جهل فقط والتوبه لكل من عمل ذنبا في موضع اخر واتفقت الامه على ان التوبه فرض على المؤمنين لقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وتصح من ذنب مع الاقامه على غيره من غير نوعه هذا مذهب اهل السنه خلافا للمعتزله في قولهم لا يكون تائبا من اقام على ذنب ولا فرق بين معصيه ومعصيه واذا تاب العبد فالله سبحانه وتعالى بالخيار إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها وليس قبول التوبة واجبا على الله تعالى من طريق العقل كما قال المخالف لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه والحق سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالكهم والمكلف لهم فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه تعالى سبحانه عن ذلك غير أنه أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله وإني لغفار لمن تاب فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلا فأما السمع فظاهره قبول توبه التائب قال ابو المعالي وغيره وهذه الظواهر انما تعطي غلبه ظن لا قطعا على الله تعالى بقبول التوبه قال ابن عطيه وقد خلف ابو المعالي وغيره في هذا المعنى فاذا فرضنا رجلا قد تاب توبه نصوحا تامه الشروط فقال ابو المعالي يغلب على الظن قبول توبته وقال غيره يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه عز وجل وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه والله تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وفي قوله تعالى وإني لغفار وإذا تقرر هذا فعلم أن في قوله تعالى على الله حذفا وليس على ظاهره وإنما المعنى على فضل الله تعالى ورحمته بعباده وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال أن يدخلهم الجنة فهذا كله معنى على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق وقيل على هنا معناها عند والمعنى واحد التقدير عند الله أي أنه وعد ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لها وهي أربعة الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على أن يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة وقد قيل من شروطها لاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار ولا خلاف فيما أعلم أن التوبة لا تسقط حدا ولهذا قال علماؤنا إن السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود وقيل على بمعنى من أي إنما التوبة من الله للذين قاله أبو بكر بن عبدوس والله أعلم المسألة الثانية قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة السوء في هذه الآية وفي صورة الانعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يعم الكفر والمعاصي فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته قال قتادة أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا وقاله ابن عباس والضحاك ومجاهد والسدي وروي عن مجاهد والضحاك أنهما قال الجهاله هنا العمد وقال عكرمة أمور الدنيا كلها جهالة يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله وهذا القول جار مع قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لاعب وله وقال الزجاج يعني قوله بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية وقيل بجهالة أي لا يعلمون كنها العقوبة ذكره ابن فورك قال ابن عطية ودعف قوله هذا ورد عليه المسألة الثالثة يا إخواني قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال ابن عباس والسدي معناه قبل المرض والموت وروي عن الضحاك أنه قال ما كان قبل الموت فهو قريب وقال أبو مجلز والضحاك أيضا وعكرمة وابن زيد وغيرهم قبل المعاينة للملائكة والسوق وأن يغلب المرء على نفسه ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن قال علماؤنا رحمهم الله وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر قال هذا حديث حسن غريب ومعنى ما لم يغرغر ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به قاله الهروي وقيل المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار والمبادر في الصحة أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح والبعد كل البعد الموت قال الشاعر وأينما كان البعد إلا مكانية وروى صالح المري عن الحسن قال من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله به وقال الحسن ايضا ان ابليس لما هبط قال بعزتك لا افارق ابن ادم ما دام الروح في جسده قال الله تعالى فبعزتي لا احجب التوبه عن ابن ادم ما لم تغرغر نفسه سبحان الله وإذن يا عم فإن باب التوبة مفتوح لمن عرف خطأه فتاب عنه نعم يا ولدي يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها